فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوذهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وان وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي الْقُرْبَى الْجُنُبِ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 من فضله، واعتدنا للكافرين عذابا